يقول الرسايل دوما ويلاحظ ان في, في جماعه الرسايل تعدي 70000 واحد ولا موجود يقول انا الف بس انا عشت صاحبي لاكن بنتهي من, من قضيه واحده بل كثير منهم يرسل الرسايل ويقول انا يا شيخ خيبنا هذه من يا شاب، وأنت مستقيم، وأنت داعية، كلنا جماعة، وأنت حارب القرآن، نبي ننتهي من كلمة إختراع مع السكير أين الله سبحانه وتعالى؟ كلمة خاطئة، إختراع عنف زهار جماعة، وين؟ أين الله في المثل والعلا؟ كيف يقولنا عن السكير جماعة؟ لكن هذه جماعة من طلة الحياة مع الله وظل إختراع عنف زهار سوي مع قالوا فقال تعالى سلبية. إن العادة السرية قلت لي آخي هذه ليست العادة السرية بل عادة سيئة السرية علي وعلى الضمان من الناس لكنها ليست السرية على الله سبحانه وتعالى يا رب كلهم قد علاج واحد أن تعقل الله في قلبك وأن تعقل الله سبحانه وتعالى وتخيل أن الله يطبق وروحك وعنس على هذه العادة الأسفيرة تبدأ من يشبكي جماعة يقول أنا ما نشق صلاة أنا ما عمر جمعت أنا ما عمري حسيت غدا في العبادة ویدیش جمعه ما حسينا به طعم الإمام وحلاوهه الإمام طعم العباده وروح ورب العباده رخشوع والله الذي لا إله إلا هو بسبب ما نفعله في <تصفيق> الخلوات والله بسبب في الله عدم تعظيمنا لله سبحانه وتعالى